ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ان نعم الله عز وجل كنعمه العلم والإيمان والتقوى والمال والجاه والسلطان هذه النعم تدعو إلى الرحمة والتواضع والشكر والذكر فمن علامات سعادة العبد وآية توفيقه وعلامة رشده أنه كلما رأى الله جل وعلا يسبغ عليه نعمة ازداد ذكرا وشكرا وخشوعا وتواضعا لله ولعباده قال الله جل وعلا في صفه عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه يمشون هونا اي تواضعا وسكينه قال ابن عباس رضي الله عنهما بالطاعه والعفاف والتواضع فهؤلاء هم عباد الرحمن حقا الذين عرفوا الله وعبدوه ووحدوه يتواضعون لله ولعباده وتامل في قصه نبي الله سليمان عليه السلام الذي اتاه الله عز وجل النبوه والملك فلما راى عرش الملك مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يعني ما أنا فيه من النبوة والملك والسلطان والمال وإحضار العرش في طرفة عين والمسافه بعيدة من اليمن إلى الشام فكان العرش مستقرا عنده بفضل الله جل وعلا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أي ليختبرني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم من شكره عز وجل إذا أنعم على عبده بأي نعمه من النعم أن يتواضع للخلق وأن يرحمهم وأن يشفق عليهم فيزداد بهذه النعمة عبادة وشكرا وتواضعا لله ولعباده وهذا حال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد كان أشد الخلق عبادة وعلما بالله وكان أتقاهم وأخشاهم لله وتواضعا لله ولعباده مع ما آتاه الله جل وعلا من العلم والإيمان فهو بشر فضله الله جل وعلا بالنبوة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام لا تضروني كما أطرت النصارى بن مريم وإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله لا تبالغوا في مدحي حتى ترفعوني فوق منزلتي كما فعلت اليهود والنصارى فالنصارى زعموا أن المسيح عليه السلام هو الله ومنهم من قال هو ابن الله ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة والأقوال الثلاثة باطلة إنما هو عبد الله ورسوله فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله ومن شدة تواضعه عليه الصلاة والسلام ورحمته بأصحابه وبالخلق كان لا يحب أن يقوموا له إذا رأوه قال أنس رضي الله عنه ما كان شخص أحب إليهم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك رواه أحمد والترمذي وغيرهما هو صحيح كان يكره هذا لأن هذا من فعل الأعاجم من فعل فارس والروم ولما فتح الله جل وعلا عليه مكة هذا الفتح العظيم المبين صارت دار إسلام دار توحيد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متأطئا رأسه متواضعا لربه يكاد رأسه يمس مقدمة الرحل كما جاء في كتب السيرة وانظر فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الأفواج فيدخل متواضعا لربه جل وعلا متاطئا رأسا لله عز وجل ولهذا كان إذا أتاه الأمر يصره أو يبشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى كما روى لمن أحمد أصحاب السنن الا النسائي فالنعم وبخاصه المتجدده قد تكون سببا للفخر والخيلاء وعصيان رب الارض والسماء فدواء هذا الداء انما في الذل والتواضع والانكسار لله العزيز الغفار فكان عليه الصلاه والسلام اذا اتاه الامر يصره خر ساجدا متواضعا عابداً ربه جل وعلا ومن علم سلفنا الصالح وتواضعهم وتقواهم وورعهم أنهم كانوا لا يحبون الثناء والتزكية والإطراء خوفاً من أن تبطل أعمالهم وتواضعاً لربهم ولعلمهم أنهم لم يقدموا ما ينبغي أن يقدموا لله عز وجل ولدين الله تبارك وتعالى فثبت في الأدب المفرد للإمام البخاري أن الصحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ورواه البيهق في الشعب عن بعض السلف وزاد في آخره واجعلني خيرا مما يظنون وانظر مع علمهم وتقواهم وجهادهم في سبيل الله إذا مدح أحدهم قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون وقيل لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله جزاك الله خيرا عن الإسلام فقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا انظر لم تمنعه الخلافه من التواضع وازدراء النفس وكذلك قيل للامام احمد جزاك الله خيرا على الاسلام فغاضب وقال من اكون حتى يجزيني الله خيرا عن الاسلام بل جزا الله الاسلام عني خيرا هذا الامام العظيم الذي قال فيه علي بن علي بن المديني رحمه الله نصر الله هذا الدين بالصديق يعني بأبكر بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة يعني يوم القول بخلق القرآن فنصر الله عز وجل هذا الدين بهذا الإمام ويقول هذه الكلمة تواضعا لله تبارك وتعالى وازدراء لنفسه وكان الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله يتمثل كثيرا بهذا البيت ويقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي المكدي هو الفقير المحتاج الملح في المسألة أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي وكان إذا مدح في وجهه قال والله أنا إلى الآن لم أسلم اسلاما جيدا وأنا إلى الآن أجدد إسلامي هكذا كان الأئمة الأعلام جعل له وياكم منهم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آل وصحابة أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إليهم الدين إن العلم هدى ورحمة يورث الخشية والخوف والطمع والتواضع لله عز وجل ولعباده هكذا كان العلماء الربانيون ولا يزالون قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم بالمؤمنين وقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين فكما أعطاك الله عز وجل القرآن وهو أعظم نعمة أنعمها عليك فاخفض جناحك للمؤمنين الين جانبك وكن رؤوفا رحيما كما امرك الله جل وعلا وكذلك كان نبينا عليه الصلاه والسلام كان كسائر المسلمين يمشي مع المسلمين ويزور المرضى ويعين الفقراء ويتبع الجنائز قال عبد الله بن ابي اوفا رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يانف اي لا يكره لا يانف ان يمشي مع الارمله والمسكين فيقضي حاجته رواه النساء وهو صحيح وكذلك كان الخلفاء الراشدون وسائر الصحابه رضي الله عنهم واحاديثهم واثارهم معلومه في هذا الباب كابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين قال ايوب السختياني رحمه الله ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل هذا هو العلم خشية الله والتواضع العباد الله ورحمتهم هذا هو العلم النافع وقال يحيى يحي بن معين رحمه الله صحبت أحمد بن حنبل خمسين سنة فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير انظر إلى سيرة هؤلاء الائمه الاعلام قال صاحبته أحمد بن حنبل خمسين سنة نصف قرن فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من العلم والصلاح هذا هو العلم اليوم الإنسان تجده يقرأ حرفا أو مسألة أو كتابا فيزعم أنه بلغ وبلغ وعنده وعنده فيزعم أنه فارس الميدان ومفتي الإنس والجان يزعم أنه لا يشق له غباره ولا يجدع له انفه ويبحث عن التسكيات والألقاب ويغره الإطراء والإعجاب ويقول أنا وأنا وعندي ويتشبع بما لم يعطى ويدعي ما ليس له ويقول ألفت وقلت وفعلت أين أنت من هؤلاء الائمه الأعلام الذين تواضعوا لله عز وجل فرفعهم الله سبحانه وتعالى وأعلى ذكرهم فمن السفه والجهل أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى فهذا يخذل كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومن تزين بما ليس فيه شانه الله كلمة عظيمة ومن تزين بما ليس فيه شانه الله فالعالم حق وطالب العالم وطالب العلم حق من يزدري نفسه ويتواضع لله ولا يزعم أنه قد وصل في العلم وقد قال وقد ألف قال الإمام أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة وتوفي سنة سبع وخمس وخمسين ومئة للهجرة قال ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال كلمة عظيمة ما نحن فيما في المضى يعني من الصحابة ونحوهم إلا كبقل لا قيمة لنا شيء تافه كبقل في أصول نخل طوال هذا هو العلم عليك يا أخي إذا أنعم الله عليك بنعمة العلم أو بأي نعمة من النعم أن تزداد شكرا لله وطاعة وتوحيدا وعبادة وتواضعا لعباد الله تبارك وتعالى ولا تظن انك قد فعلت وقد قدمت للاسلام والسنه شيئا فاللهم اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال اصحاب اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك